الذي جعل لكم الأرض هذه وسلك لكم فيها سبله وأزل من السماء ما وأزل من السماء ما اخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولين منها قال قنَاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآب قال أجي انَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يُرِيدَانِي أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَقْدَقُمْ بِسِحْرِهِ مَا وَيَذْهَبَا بِطَارِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّو صفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى